راق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إما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 فيتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا كما تدخل النار فقد أخذيت وما لصالمين من أوصار ربنا إننا سمعنا مناديا منادي ينادي لمن أن آمن بربكم فأمن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 كلا لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم عمل عامل منكم من ذكر أو أثاب بعضكم من بعض فالذين هاجروا أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا جنات جنات تجري منها تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. والله عنده حسن الثواب لا يقر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مغواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من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 نزل إليهم خاشعين لله لا يسترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا صبر وصابر ورابط يصبر واتقوا الله لعلكم تفلحون